أما بعد قال الإمام المجدس محمد بن عبد الحابي رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته فقل بآياته ومخلوقاته إذا قيل لك أنت الذي قلت ربي الله الذي رباني بنعمه ما هو الدئيل على أن الله رب ربك الذي رباك بنعمه يا الشيخ رحمه الله لأدلة من الوحي ومن العقل فإذا كد لك بما عرفت ربك لان من يدعي شيئا فلا بد ان يقيم الدليل على دعواه والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات اهلها ادعياء لا بد لكل مدعي ان يقيم الدليل على ادعائه فالا كانت دعواه غير صحيحه من يثق بنا قدمه عرف ربك فقل باياته ومخلوقاته الايات جمع ايه وهي علامه على الشيء باياته اي اي العلامات والدلالات الداله عليه سبحانه وتعالى فجميع هذه الكائنات التي تراونها كانت معدومه ثم ان الله اوجدها وخلقها لقضاء فيه سبحانه وتعالى باياته ومخلوقاته والايات تنقسم الى قسمين ايات كونيه تشاهد مثل السماوات والارض والنجوم والشمس والقمر والجبال سميت ايات لأن بها دلالات على خالقها سبحانه وتعالى ولهذا قال الشاعر فيا عجبا كيف يعصر إله أم كيف يجحده الجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية والله في كل تحريكه وتسكينه في الواو شاهدوا فكيف يدعي ويرحب الله جل وعلا ويقول ليس هناك رب لهذا لهذا الكون كله وهذه المخلوقات وجدت من غير خالق وإن وجدت لخالق فمن هو هذا الخالق غير الله الا هو لا تجد خالقا غير الله سبحانه ان كل سبحانه هم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يقنون فكم شيء من الايات ايات الايات القرانيه التي تفلا من الوحي المنزل على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلها تدل على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى كمال اسماءه وصفاته وعلى انه مستحق للعباده عز وجل لانه مستحق للعباده عز وجل فقال فقل باياته ومخلوقاته في اياته ومخلوقاته املل النهار والشمس والقمر الله عامل مخلوقات الله عز وجل الله تعالى جعل الليل والنهار يتعاقبان ثم الى الليل والنهار منتظمان لا يتخلف واحد منهما ولا يتغير علان هوا من واحد وجاي قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أي ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهما واستدل الله تعالى على ذلك بالآيه هو من آياتهم الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون فالشمس والقمر كوكبان الشمس كوكب عظيم يبقى الذي يضيء الكون اراجا وهادا والقمر نور يضيء الليل ويضيء الطريق للناس ومن مصالحه ايضا خلق الكون باشجاره وثماره وحياره عند اختفاء الشمس عن الكون لا تبرر الكون وعند اختفاء القمر كذلك اللي حصل ضرر لان القمر ايضا فيه منازل احتمال والاشجار مع ما فيه من معرفه الخشاب فانا العبد أن يتفكر في مخلوقات الله وفي آلاء الله والله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنعار لآيات لأولي الألباب أي لأصحاب العقول السليمة فالفطر المستقرم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل العين